بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخر نفسك ألا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية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 مَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتْلُ عَلَىٰ قَوْمِكَ آيَاتِي ولا ينطلق لساني فأرسل إليهم ولهم علي ذرّون فخفوا أي قتلون قالك لا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فأديا فرعون فقولا إلا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: لم نُربك فينا ولدا، ولا بثّ فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت منها الكافرين. Araf Aku perbuat itu apabila Aku menamkan diri daripada orang-orang yang berdusta, maka Aku melarikan diri daripada mereka apabila mereka takut. Maka Allah menghidupkan Aku dengan hikmah dan menjadikan Takdabni Israel. Kata, "Fid'aul wa ma'rubul alamin." Kata, "Rabbul sabaat wa al-ard wa ma bainahumaa." Inkom tumuqin. جعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين وعلى فأت به كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث بالمدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون Lagilah kita mengikuti Sihir, jika mereka yang menang, 17. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 18. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 19. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما علمون يفون فالقى السحره ساجدين عن ومننا برب العالمين ربي موسى هارون قال امنتم له قبل ان ااذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فل سوف لا أقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولا صلبنكم أجمعين قالوا لا حول إن إلى ربنا منقلبون إننا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا شَدْمَتٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لنا كنوزي ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قار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 معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لا يهد وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبدوا صناما فنظل لها عاكفين قال هيا يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أحدهم انا قني فوه يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفين والذي يميتني ثم احين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكمه وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَل لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وابورزت الجحيم للغاويين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينصرون فكذبوا فيها وهم الغاوون وجاء Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh kalian telah dijauhkan dari kebinasaan, dan هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخو نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما سح بيني وبينهم فتحوا ونجني ونجني وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعُهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ ثُمَّ أُغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاطِنِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُ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 إن أجري إلا على رب العالمين 125. أتبنون بكل ريع آية تعبثون 126. وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين 128. الله واطيعون واتقوا الذي أمدكم Amatkan bani kamu dan binin, dan jannat dan guyun. Inni aku khawatirkan kepadamu mengenai azab hari yang agung. Mereka berkata: "Sesuatu yang وَمَا نَحْلُو بِمُعْذَبٍ فَكَذَبُوهُ فَأَجْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَنَ تقول إني لكم رسول وَالْعُهَاضِيمُ وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِنَّ فَاتَّقُوا <تصفيق> اللَّهَ وَاتْطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالَ رَبِّ أَلَمْ تَكْتُبْ عَلَيْهِمْ لاية إن كنت من الصادقين على هذه ناقة هذه ناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بصوت فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقوا فاصبحوا فأخذوه العذاب إن في ذلك لا أيع وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم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 Ya Luqman, nana dari yang muncul. Dia berkata, "Aku untuk berbuat kepada mereka yang berbicara. Tuhan menghantar kami untuk menyelamatkan فَسَاءَ مَطَرُ الْمُذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهْوَى وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعِب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربما 124. وازنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة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 129. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يؤمنون فَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِنِينٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا غُنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَكِّنُونَ وَمَا أَنْكَنَى مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا نَفْسٌ لَنَزَّلَت بِالشَّيَاطِينِ وَمَا يُبَغِّي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ مَعَ الْسَّمَاءِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدُو مَعَ اللَّهِ إلَى أَنْأَخْرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعذَّبِينَ وَأَدْرَعْ شِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أعصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنه غَلَبَ اللهَ كَمْ فِي رَوْنٍ وَانتَصَرَ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ